السلام عليكم ورحمة الله. بسم, الله بسم الله ورحمة الله والصلاة والسلام, والسلام, والسلام على رسول الله وبعد دائما المسلم في حياته يتعلم ويأخذ من حياته عبا ونحن تعلمنا من شهر رمضان ترك المعاصي فأنا أقول لك إياك والمعصي إياك إياك والمعصي إذا نظرت مثلاً إلى المعصية ودتها أهلكة الأمم من قبل يعني مثلاً إبليس كان يعبد ربه عز وجل قيل بأنه كان يسمى بطووس الملائك من كسرة العباد كان له عبادات خاصة, خاصة. كان يتعبد, كان يتعبد إلى, الله إلى الله عز وجل في, في الأرض،, في الأرض. في الارض. ثم يصعد إلى السماء الدنيا فيتعبد في لله في التعبد في التعبد عز وجل فيه،, فيه. ثم, في <البرزن> فيه السماء ثم في فيه إلى السماء الثانية، ثم إلى الثالثة، ثم إلى الرابعة، ثم إلى الخامسة، ثم إلى السادسة، ثم إلى السابعة. كان له عبادات لله عز وجل عبادات خاص، ولكنه لم يواظب على العباد ولم يفعل ما أمره الله عز وجل به لما أمره المولى عز وجل بالسجود لآدم فأبى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتم قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين تخيل أمر واحد سجدة واحدة أبى أن يطيع ربه عز وجل فيه فكانت النتيجة أن ترضه المولى عز وجل من الجنة وأخرجه منها بسبب سجد وحيد أنت فرض الله عز وجل عليك خمس صلوات في اليوم والليلة فماذا أديت منها؟ أمرك المولى, المولى عز, وجل عز وجل أن تؤدي, أن تؤدي, أن تؤدي الصلوات في أوقاتها. قال تعالى, تعالى إن, الصلاة, إن كانت الصلاة كانت على المؤمنين, المؤمنين كتاب موقوه من منا يصل, من يصل الفجر في جماعة, في جماعة. وخمس خمس أوامر في اليوم والليلة ماذا أدينا منها؟ فرض المولى عز وجل علينا الزكاة هل فرض المولى عز وجل علينا الحج. فرض المولى عز وجل علينا براء الوالدين. فرض المولى عز وجل علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا أردت أن تنظر إلى الفرائض التي فرضها المولى عز وجل عليك فاقرأ كتاب الله بتمعن واعلم أن الله عز وجل أنزل علينا القرآن لنتبع ما فيه وأيضا ما الذي أخرج آدم من الجنة لماذا أخرج آدم من الجنة ما أخرج آدم من الجنة إلا معصية واحد. المولى عز وجل خلق آدم عليه السلام وأمره أن يأكل في الجنة ويتمتع فيها حيث يشاء إلا شجرة واحدة أمره المولى عز وجل أن لا يأكل منه ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فكانت النتيجة قال المولى عز وجل فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه تخيل أنت تريد الجنب والمولى عز وجل, عز وجل قد أمرك, أمرك, أمرك أو قد نهاك عن أمور كثيرة. أمور كثيرة وأنت تريد الجنة يعني آدم, يعني آدم كان في الجنة, في الجنة فأخرج منها بسبب منها أكلة. أكلة أكلة واحد, واحد. واحد. طلع, من طلع من الجنة أنا وأنت, أنا وأنت نريد وانت الجنة. الجنة ونحن, ونحن, في, ونحن معاصي في معاصي دائما فهل سندخلها؟ هو طلع هو من الجنة بسبب معصي، أكل واحدة بس،, بس أخرجته, أخرجته من الشم، أخرجته من الجنة،, من الجنة. أنا وأن كم نهانا المولى عز وجل عن نواهي, نواهي كثيرة. كثيرة، يعني مثلا, مثلاً نهانا نهان المولى عز وجل عن أكل الربا، ونهانا عن أكل مال اليتيم. نهانا المولى, المولى عدنا المولى وجل, وجل عن أكل السحر, عن أكل السحر, السحر ونهانا, ونهانا عن الرشوة, الرشوة ونهانا عن الكذب ونهانا, الكذب ونهانا عن الحسد ونهانا عن الرياء ونهانا عن, الرياء ونهانا عن النظر إلى النساء ونهانا أن نجور على جيراننا. فماذا فعلنا؟ أخرج آدم عليه السلام من الجنة بسبب معصية واحدة فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهم وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين قيل بأن آبأن آدم عليه السلام لما خلقه المولى عز وجل كان جسمه كله مغطى بغطاء كالأظافر الجسم كله جسد كله كان مغطى بغطاء كالأظافر ذي الأظافر فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما المعصية بتكشف العورات وتكشف, وتكشف السِّرِّ تهتك وتكشف في ما, بينك ما بينك وبين المولى عز وجل وتهتك, وتهتك, وتهتك ما بينك وبين الناس لذلك قيل ق أو, او عن أحد الصالحين أو أو أنه قال, قال اعلم أن الله عز وجل, عز وجل لا يفضح العبد من معصية واحد لا. لا. يستر لا يستر يستر يستر, يستر, يستر, يستر إلى أن يهتك, أن يهتك العبد ما بينه وبين الله فيهتك المولى عز وجل ما بين العبد وما بين الناس أول ما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما وفطفقا يخصفان عليهما من ورق الجن يعاد كذا إيه يبرق من الجنة ويضع على جسده حتى يواري السوءات، فالمعصية، المعصية، تكشف السوء، المعصية ذل، إذن، آدم، إبليس، إبليس أخرج من الترذ من الجنة لأنه لأنه لم يفعل الأم. وآدم أخرج من الجنة لأنه لم ينتهي عن النهر ولكن الفرق الذي بين آدم وإبليس أن آدم تاب فتاب المولى عز وجل عليه أما إبليس كانت معصيته الكبر, الكبر فإياك والكبر فإنه من أكبر المعاصي ولم يتب أيضا ولكن آدم تاب فتاب المولى عز وجل عليه أيضا إذا أيضاً نظرت, نظرت, نظرت, نظرت إلى الأمم من قبلنا, قبلنا عاد كانت, كانت أقوى الناس كانوا, كانوا يعني كان قيل بأن المولى عز وجل أعطاهم قوة أعطاهم قوة, قوة ما قوة لم يعطي لأحد من قبلهم, قبلهم. وأما عاد وقالوا من أشد منا قوة, قوة. أو لم يروا أن الله, الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون 時点で Was أعطاهم المولى عز وجل من النعيم ولكنهم لم يصونوا النعمة انظر إلى قول المولى عز وجل والفجر وليال عش والشفع والوت والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذي حدر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمود الذين جابوا الصخر بالوان وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد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 أنظر، فكلن أخذنا بذنبه ذنوب هي التي أهلكت الأمم، الذنوب، الذنوب هي التي أهلكت الأمم. أيضا الصحابة غلبه، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ماذا؟ بسبب مخالفة واحد. في غزوة في غزوة أُحد، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أو أمر الرماه وقال لهم لا تنزلوا من على الجبل ولو فعلوا بنا كما فع ما يشاءون وكان الرماه أربعين رجلا بقيادة عبد الله بن جوبيدة. على الجبل قال لهم فعلى النبي صلى الله عليه, عليه وسلم وصلم. احموا ظهورنا من على الجبل. على الجبل ولا, ولا تنزل. فكان النصر في النصر البداية, البداية حليفا للمسلمين المسلمين. نصر في البداية كان حليف للمسلمين. ولكنه, ولكنه, ولكنه مهتم بجمع الغناء فرأى الرماه, الرماه, الرماه, الرماه وجدوا بأن المشركين قد ولوا هاربين والمسلمين يجمعون في الغنائم فنزلوا فقال لهم عبد الله بن دبي إن النبي صلى الله عليه وسلم أمركم ألا تنزلوا من على الجبل فقالوا بأن المشركين قد انصرفوا ونزل نزل ثلاثين رجل وبقي عشرة بقيادة عبد الله بن دبي وكان خالد بن الوليد كان قائد للمشركين في هذه الغزو في هذه المعادين أو وان تقول في هذه الغزو يعني إن صح سواء صح إن شاء الله خالد بن الوليد <تصفيق> لما رأى بأن الرماه قد نزلوا وما كانوا على الجبل يحمون الظهور، يحمون الظهور، ففر خالد من الناحية الخلفية، ثم لم يقاومه العشرة العشرة على الجبل، لم يقاومه، فصعد الجبل وحدثت الفجعة الكبرى في صفوف المسلمين. انقسم المسلمون إلى ثلاث فرق، منهم فرقة فرت إلى المدينة، وقد ذكرها المولى عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، إن مستذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عاف الله عنهم، إن الله غفور رحيم. فرد إلى المدينة، فرق سانية حدث فيها الفوضى، حدثت فيها الفوضى. هذه الفرق كان مصعب كان بن عمير كان أشبه الصحابة, الصحابة برسول, برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر واحد شبيه بنبع لتنمه مصعب بن عمير عم عم عم عم عم عم المشركون كان همهم هم هم الأوحد أن يقتلوا النبي صلى الله, صلى الله وسلم عليه وسلم حتى يقضوا على الدعوة فلما قتل مصعب زاع الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات هذه الفرقة وضعت الأسلحة وانتظرت المن كله كده يمستني الموت مر عليهم أنس بن الناد رضي الله عنه قال ماذا تفعلون قالوا قد مات محمد قال إن كان مات محمد فقد بلغ ما أمره المولى عز وجل به فقوموا أنتم فبلغوا ما أمركم به الله تبارك وتعالى وظل يقاتل إلى أن قتل مر رجل آخر بهذه الفرقة قال ماذا تفعلون قالوا مات النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان قد مات فقد أدى ما أمره الله تبارك وتعالى به فقوموا أنتم فدافعوا عن دينكم فمات رضي الله عنه. الله عنه مات شهيدا رضي الله تبارك وتعالى مات شهيدا رضي الله عنه ولكن أقول لك حدثت الفجعة وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم كسرت ربعيته وجحش في شقه الأيمن ولم تستطيع قدماه على أن تحمله وكان سيموت ولكن المولى تبارك وتعالى أراد أن يعطيهم درسا أن يخالفوا حتى المخالفة وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم كادوا أن يهزموا وكانت فرقة سالسة ما كان همها إلا الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو بكر وعمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه تسعة يدافعون عن اثنين من المهاجرين وسبعة من الأنصار قتل الأنصار جميعهم واحدا بعد الآخر وظل سعد بن أبي وقاس وطلح بن عبيد الله يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي عن طلحة من أرى أراد أن ينظر, ينظر إلى شهيد, شهيد يمشي, يمشي على وجه الأرض, على وجه الأرض فلينظر, فلينظر إلى طلحة ابن عبيد, عبيد الله, الله. ولكن المولى عز وجل قال له وهو بعد أن هزموا ثم بعد ذلك يعني كان إيه النص بعد ذلك التف الصحب حول النبي صلى الله عليه وسلم ويعني دارت دارت روح المعركة على المشركين مرة ثانية ولكن يعني المولى عز وجل أن, دل أن, دل أن, دل أن, دل أن ولا تهنوا ولا تحزنو وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين هي يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح, قرح, قرح, مثل قرح, مثل قرح مثله وتلك الأيام ندولها بين الناس وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ولكن أنا أقول لك اعلم أن المعصية ش المعصية أهلاكة الأمم, الأمم السابقة أيضا المعصية يعني إذا أردت أن تقرأ في كتاب المولى عدد ولم تستطيع القراءة فاعلم إنه المتهم الأول المعصية, المعصية, المعصية, المعصية, المعصية, المعصية, <تصفيق> المعصية يعني فيها تسود القلب وتجمد العين لا تستطيع أبدا أن تستقيم على طاعة إلا إذا تركت المعاصي وأتركتها لله عز وجل لذلك قال أحد الصالحين, الصالحين إني لا أرى اثر المعصية في ذبتي وفي زوجتي إذا قال إذا أمر الزوجة بشيء فلم تأتي به أو يعني رأى منها خلقا لا يعجبه منها فليعلم إن ذلك بسبب المعصية فأنا أقول للذين يتكلمون في الإعلام وينددون ويسحبون ويظن ويظنون أنهم يعني هم ساسة وهم الذين يعرفون كل شيء أقول لهم لن تنتصروا ولن تفتحوا العالم إلا إذا تركتم المعاصي لله عز وجل علشان ينتصروا ويقود العالم مرة ثانية لابد لهم لابد لهم أن يتركوا المعاصي لله عز وجل لأننا أمة لا تصلح إلا بدين إعلم هذا دين أمة العربية أمة عجيبة لا تصلح إلا بدين فإن تركت الدين لا تساوي شيء لذلك أخت بهذه الوصية التي وصاها أخت بهذه يعني إيه أقول لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يرسل, يرسل قادة الجيش فكان دائما ينصيهم بترك المعاصي يقول لهم اعلموا انكم لن تنتصروا الا بطاعة الله عز وجل لا ننتصر بعدد ولا عتاد ولكننا لا ننتصر الا بطاعة الله فاذا استوينا مع الناس في اذا استوينا مع الناس في المعاصي فاننا سنهزم اقول لك جاء رجل, رجل الى ابراهيم ابن ادهم رحمة الله عليه يعني هذه يعني وصية عسى أن, ان تجعلني انا وانت نترك المعاصر جاء رجل الى ابراهيم ابن ادهم قال له يا امام اني لا استطيع ان اترك المعصير قال سأمرك بخمسة اشياء اذا قدرت عليها فاعص الله عز وجل كيفما تشاء امرك بخمس حاجات لو تقدر عليه اعص الله عز وجل كيفما تشاء قال ما هي؟ قال, ما هي؟ قال, قال إذا أردت, إذا أردت, أردت أن تعص الله عز وجل, عز وجل فلا تستظل تحت, تحت سمائه, سمائه. قال كيف يا إمام والسماوات كلها لله عز وجل قال عجبا لك أي زلك تحت سمائه وتعصيه قال هات السنية قال إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تسكن في أرضه قال كيف يا إمام والأرض كلها لله عز وجل قال عجبا لك أي زلك تحت سمائه ويسكنك في أرضه ولا تعصيه ثم وتعصي. ثم قال له هات السالسة قال اذا اردت ان تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزقه قال قال كيف يا امام والارزاق كل والارزاق كلها بيد الله عز وجل قال عجبا لك ايظلك تحت سمائه ويسكنك في ارضه ويرزقك وتعصيه قال هات الرابعة قال اذا اردت ان تعصي الله عز وجل وجاءك ملك الموت ليقبض روحك. روحك فقل له, له. فقل له أجلني أجل إلى أن أتوب إلى الله عز وجل, عز وجل. قال كيف يا إمام الليل. وقد قال المولى عز وجل ولكل أمة أجل, أجل. فإذا أجل. جاء أجلهم, أجلهم لا يستأخرون ساعة, ساعةً ولا, يستقدمون ولا يستقدمون ولا أقدر أن أؤخر نفسي لحظة واحدة قال عجبا لك ألا تقدر أن تؤخر نفسك ولا تضمن نفسك لحظة واحدة وتعصي قال يا إمام هات الخامسة قال إذا أخ إذا جاءك خذن النار ليزهبو بك إلى النار فقل لهم لن أذهب معكم لن أذهب معكم وامنع نفسك منهم قال كيف يا إمام ولا يقدر واحدا على ذلك قال عجب لك يا ابن آدم أيسكنك في سماء وأي أيزلك في سماء ويسكنك في أرض ويرزقك ولا تطمن نفسك لحظة واحدة وإذا جاء بك خزنة النار يذهبون بك إلى النار لا تستطيع أن تمنع نفسك وتعصيه فقال الرجل يا إمام إني تبت إلى الله عز وجل والله الذي لا إله غيره لن أعصيه أبدا فإياك يا ابن آدم والمعصية فإياك إياك والمعصية وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونزاكم, ونزاكم الله كل خير, الله خير. والسلام, والسلام عليكم ورحمة, ورحمة الله وبركاته, وبركاته.